بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فالجوفر الإنسان مما خلق خلق من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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن له قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهي للكافرين أمهم مرؤيدا